وقفة كده بقى كفاية احنا محتاجين بعد الصيام والقيام والقرآن ده نفكر و احنا فين وعايزين ايه وهنمشي ازاي ايه لأ ربنا بيعرض عرض اعلى في رمضان العرض الاعلى ده ايه ان انت تدخل الجنة ده اللي النوع صهام حمله بقى صحيح. يعني نوع صهام تحول من رجل عادي اسمه الصادق الامين مؤدب صاحب أخلاق إلى أنه يبقى رسول الله كان في رمضان. يا yeah. الصديق تحول yeah. إلى أنه بقى الصديق في غمضان yeah. أنا معرفش ده بداية الوحي بداية الكرآن في غمضان mm. إنه أنزلناه في الليلة القدر يعني أول <تصفيق> لزول <تصفيق> <الكرآني>. الكرآن أول <تصفيق> لزول الكرآن أول, أول إقرأ mm. أول, أول بداية النبي صلى الله عليه صح صح وسلم إنه هو أنه يتعرض لنور الوحي الذي غير العالم النبي صلى الله عليه وسلم اتغير في رمضان، الأمة كلها اتغيرت في رمضان، مم. المجتمع البشري اتغير في رمضان، الأمم عبر التاريخ سيدنا داو... سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ال... الكتب السماوية نزلت في رمضان، مم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح. إن الصحف والتوراة والإنجيل ست مضين اثنى عشر مضين, مضين ثمانية عشر مضين اربعة وعشرين مضين رمضان التوراة والإنجيل والزبور نزلت في رمضان يعني رمضان شهر شهر تغيير